المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة تَكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ بِمَعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسمعونَ فِيهَا لَغْغْوَو وَلَا تَأفقمَ إَِّ قِيلَ سَلَمَ سَلَمَا وَأَصحابُ اليَمين مَا أَصحابُ الَمين فيِي سِذَرَّ خْبُود وَوطَلْحِم مَ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 وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هي سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 يَلُونُ الْمُكَذِّبُونَ لَا آكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شرب الهيم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 نحنّ قَّرنَّ بَيينَكُم المَوتَ وََمَا نَحننُ بِمَسُوقِين عَ أَُّ بَدّلَ أَمتَلَكُم وَنُشأَكُم فِي مَا ل وَلَا قَدَ عَمتُمَُّشْأَتَأُ لَا فَلَ لَا تَذَكَرون أَفَرَأَيتَُّا تَحرثُون أَأَنْ تُم تَزرَعُونَهُ أَمْ نَحنُ الزَِّعون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 أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي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 سَأُنْذِرُهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ كَفَرَهُ وَرَيْحَانُهُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ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 وَالثَّلْثُ لِيَ تُجَاهِيمَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ